يا ابني محمر يا علي ذيعي من روس الجبال ابن محمر هذا ابو مالك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا ابني محمر يا علي ذيعي من روس الجبال أني في لو در خبار قطع الباغي ويصال أني في لو در خبر كالطاع الباغي والصال حينها جات الهواجس ودمع العين سال حين الحاجات الهواجس ودمع العين سال يوم ذكرت أبو ما حمد راديش النزال يوم ذكرت أبو ما حمد راديش النزال كان مثل الصقر عالي على, علي روس الجبال كان مثل الصقر عالي على روس الجبال كان مثل سيل جارف لحبات الرمال كان مثل سيل جارف لحبات ال لا دخل وسط المعارك يمين ولا شمال لا دخل وسط المعارك يمين ولا شمال ها جات على روس سيادنا بالضلال على روس لا خاوي أني من صبي وال من فعل لا خاوي أني من صبي وال حني مثل الأم حنت على فرقه عيال حني مثل الأم حنت على فرجع أحمر يا علي دعي من روس الجبال أني في لو در خبر قطع البغي ويصال أني في لو در خبر قطع البغي ويصال الله, الله.